ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثطور البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تثور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ ما نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم ويب لهم عفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهر به إنه عليم بذات الصدور Allağı yâlem manخلق, ve o al-ıltiful Khabeer, o al-lazîj alakum al-ardı zelûlân, Amin, man fi s ma بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ kum b-kum-ul-er-za, izah iya t fi فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كذير أو لم يروا إلى الطير فنطهم صابت ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم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 بلجوا بل في عتو ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ نما العلم عند الله وإنما أنا نذير اَتْ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ ومن أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا معين صدق الله